فاجلدوهم ثمانين جلبة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم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 فَإذْلَمْ يأْدُ بِّهَدَ إِْ فَأُولائِكَ يدَ اللهَّهُم مُكَذِبُون وَلَْلَا فَضلُ اللهَّهِ عَلَيكُم رَحْمَةُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَمَسْتَّكُمْ ف مَا أَفَبضُم فِيه عَذَابُ النَّظِيم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 أحد أبدا ولكن الله يذكي من يشاء والله تميع عليم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمتاكين والمهاجرين في تبيل الله وليعفوا وليصفحوا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 ما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعونه وَقُ مُؤمِنَاتِ يَغْضُغْنَ مِنْ أَبَصارِهِم وَيَحفَغْنَّ قُوجَهُ وَلَا يُبِدينينَ زينََتَهُ إِا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَالمّ يَغْضْرِ بِنَ بِخُمورهِا وَلَا جُوبِهِ وَلَا ي بِدينينَ زينَتَهَُّ إِا أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن او بني اقواتهم او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اول الاربه او التابعين غير اول الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليتعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يمتح قَدِمَ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ يُنْبَتُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّسْهُنَا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 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيون عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَمَانِيُّهُمْ كَسْرَبٍ بَقِيَّاتِهِ أَحْسَبُهُمُ الظَّمْآنُ مَا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج فوقه موج من فوقه سخاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أقرج يده لم يكد يراها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 فَتَرَى الوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ بِهِ مَن يَشَاءُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فمنهم من يمشي على بطني ومنهم من يمشي على رجلي ومنهم من يمشي على أربع يخنق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينة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 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَقُولُوا لَكُمْ طَاعَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 لَهُمْ دِينُهُمْ وَنَحْنُ بِرْكِضٍ لَهُمْ وَلَنْ نُبَدِّلَنَّهُمْ بعد بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَن يَاعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ وَأَقيمُ الصَّلَةَ وَآتُ الزَّكاتَ وَأَطر وَسُول ل عََّكُمْ تُرحمُون لا تَ تحتبًا الذيينَ كَفَوا مجِزين فيِي الأْرض وَمَأوهُم وَلَ بِتَ الْمصيد ياَاأَهَا الذيينَ آمَنُ لَسْتَأذ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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ وَالْقَوٰعِدُ مِنَ النِّسَآءِ اِمَّا تَنَاذِيْنَ يَرْضُونَ مِنْكِحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍ بِزِيْنِهِنَّ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 أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إحوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم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 وَض يانلَمُ مَا أَنتََُّا لَْهِ وَيَوْمَ يُ جَوونَ إلَه فَيُونَبِّئُهُم بِمامِلون واللهَّهُ بِكُلِ شيءَي النانين